وَجَاءَ بِالْعَوْنِ وَمَن قَبْلَهُمُ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةَ الرَّبِّ يَهْ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وانشقّت السماء فهي يومئذين وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذين تماميه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 وطوفوا هذا ليه كنوا اشربوها نيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وامما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم 119. في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 110. ولا يحب على طعام المسكين